فأنزوا في سبيلي وقاتلوا وقتلون أكفرن عنهم سيئاتهم ولغد خلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرنك تقلب كفروا في البلاد متاعا قليلا ثم نأواهم جهنم وبكس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار